جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله أسمعنا وغفر الله لنا ولكم وإلمسلمين أجمعين نعم يقول أحسن الله إليك هل يجوز السلام على الجالسين في المسجد قبل التحية نعم يا إذا دخل المسجد وهو في طريقه للمكان الذي يصلي فيه في المسجد ومر بعض على بعض إخوان يلقي عليهم التحية يلقي عليهم التحية نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له فهل الإنسان عندما يشرب من ماء زمزم يتلفظ بالدعاء أم يكفيه أن ينوي بقلبه ما يريد دون تلفظ هذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن ماء زمزم لما شرب له فإن شربه للشفاء كان لما شرب له إن شربه لقوة الحافظة والذاكرة كان لما شرب له وأعجبتني كلمة لاحد أهل العلم حول هذا المعنى قال شربت ماء زمزم لتحقيق التوحيد قال شربت ماء زمزم لتحقيق التوحيد فماء زمزم لما شرب له ماء زمزم لما شرب له وإن تلفظ بما في قلبه دعاء اللهم اجعله شفاء لي أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه